نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء وحتى القمم العلية تسألهم كيف الوصول الى بعيد بالعطاء كيف الوصول الى بعيد بالعطاء نحن الذين سلت سقطت اقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء نحن الذين سلت سقطت اقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء واختاروا الدرب القويم وقولهم بالعزم نأتاز المصاعب وصفا بالعزم نأتاز المصاعب وصفا نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء سلطان وان ترنو بعز طموحنا ترجو النماء نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء ترجو النماء ترجو النماء نحن الذين تنفست أحلامهم واستادت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء بالعلم والإفقان نازرع